شبكة عباقرة التلاوة تقدم سيدي يا رسول الله سيدي يا رسول الله أنت أسرى بك المهي أنت أسرع بك المهي من ليلة نلتمام نِل <تصفيق> تَمَنِ nil taman nil nil taman وتقدمت للصلاه وتقدمت للصلاة فَصَلَكَ كُلُّ مَنْ في